الرقم 6 ألف أمر في المرتبة الأولى با أترك الأولوية إلى الأمام أعيد ألف أمر في المرتبة الأولى با أترك الأولوية إلى الأمام